شبكة مزامير آل داود تقدم اللهم لك الحمد انت نور السماوات والأرض ولك الحمد انت قيوم السماوات والأرض لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما حمدك النبيون ولك الحمد كما حمدك المرسلون ولك الحمد كما حمدك الحامدون وفوق ما حمدك الحامدون لك الحمد كله لك الجلال وحدك لك الكمالات كلها أهل أنت أن تحمد أهل أنت أن تعبد لك الحمد والتعظيم ولك الشكر والتقديس لك ما في السماوات والأرض لك من في السماوات ومن في الأرض لك ما سكن في الليل والنهار وأنت السميع العليم اللهم صل على خير خلقك وأفضل أنبيائك وخاتم رسلك سيدنا ونبينا محمد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 انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم يا ميسر كل عسير يا مقرب كل بعيد يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل بلاء عافية ب رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم،, يا حي يا قيوم نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذكرا وعمل صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم اجعل ألسنتنا مشغولة بذكرك اللهم اشغل ألسنتنا بذكرك وقلوبنا بمحبتك وجوارحنا بطاعتك اللهم اجعلنا ممن يتلون القران اناء الليل واطراف النهار اللهم اعمر بالقران اوقاتنا اللهم اعمر به اوقاتنا حبب الينا تلاوته حبب الينا قراءته حبب إلينا تدبره يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسنوا إلينا ولمن أسأنا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وثقل موازينهم يا رب العالمين الهنا وسيدنا الهنا وسيدنا عد على ابائنا وامهاتنا بالمغفره والرحمه اللهم اجبر كسرهم اللهم اسعد خواطرهم اللهم اهنئ معيشتهم اللهم ثقل موازينهم اللهم تقبل دعاءهم اللهم ارفع درجتهم اللهم ارفع درجتهم وارحم شيبتهم واشف مريضهم, واشف مريضهم. اللهم ارحم ميتهم اللهم ارفع ذكرهم اللهم اجعل خير أعمارهم اخرها وخير اعمالهم خواتمها اللهم اختم لهم بخاتمه السعاده اللهم انلهم الحسنى وزياده اللهم نلهم الحسنى وزياده الهنا وسيدنا الهنا وسيدنا اكرمنا بدعوتهم ذللنا لخدمتهم طاطئ رؤوسنا بين ايديهم ذللنا لخدمتهم وطئ منا الأكناف لهم اللهم أسعدنا بدعوتهم اللهم احملنا على برهم احملهم كما حملونا ارفعهم كما رفعونا جد عليهم كما جادوا علينا إلهنا تحننا عليهم كما كانوا علينا متحننين تعطف عليهم كما كانوا علينا متعطفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم هيئ لنا من ذرياتنا وابنائنا من يدعو دعاءنا ويشفع لنا شفاعتنا هيئ لنا من ابنائنا من يستغفر لنا ويدعو لنا ويشفع لنا برحمتك يا ارحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا سبحانك لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت ارحم الراحمين بنا ارح الرائفين بنا لا حد لجودك لا منتهى لعفوك لا مغلق لابوابك لا ممسك لرحمتك لا لا يحجب عنك حاجب ولا يصد عنك صاد أنت المنعم على عبادك أنت المتفضل على قصادك لا إله إلا أنت رحمت المذنبين لا إله إلا أنت قبلت التائبين لا إله إلا أنت ناديت المسرفين دعوتنا لأن تراحم وكنت بنا أرحم دعوتنا لأن نتجاوز وكنت أنت المتجاوز قلت وقولك الحق والإعفو واليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم اللهم نحب أن تغفر لنا فاغفر لنا ونحب أن تتجاوز عنا فتجاوز عنا ونحب أن اصفح عنا فاصفح عنا اجبر كسرنا أقل عثرتنا, اقل عثرتنا اذهب كبائرنا اذهب كبائرنا عظم مثوبتنا اجزل مثوبتنا ارفع قدرنا قدمنا ولا تؤخرنا يا الله ارفعنا ولا تخفضنا يا الله اللهم أكرمنا ولا, اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا اكرمنا ولا تهنا فانت من تكرم الوافدين انت لا تخيب الراجين برحمتك يا ارحم الراحمين إلهنا وسيدنا ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك نناجيك في الصلوات ونعصيك في الخلوات فاغفر لنا يا الله ندعوك عند الحاجات وننساك عند الشهوات فتجاوز عنا يا الله نفعل ما تكرهه, نفعل ما تكرهه ونطلب منك ما نحبه فسامحنا يا الله سامحنا يا الله ننام عنك وانت تنادينا كل ليله يا عباد هل من تائب يا عباد هل من مستغفر يا عباد هل من سائل فاغفر لنا يا الله اغفر لنا يا الله الهنا وسيدنا ومولانا وراحمنا يا غياث المستغيثين يا غوث المستغيثين لسنا أول من عصاك فتبت عليه غفرت لبغي في شربة ماء عفوت عن قاتل مئة نفس الهنا ونحن لم نصب دما حراما فاجعلنا بالرحمه اولى وبالمغفره احق يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين اللهم كل إخواننا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم عرات فاكسهم ضعفاء فقوهم خائفون فأمنهم خائفون فأمنهم اللهم انتهكت أعراضهم اللهم ما سفك الدماءهم أنت تسمع وترى ولا تخفى عليك خافية يا أرحم الراحمين يا اراف الرائفين أنزل عليهم رحمتك أنزل عليهم بركتك أنزل عليهم نعمتك أيدهم بنصرك يا عزيز أيدهم بنصرك يا عزيز اللهم